فعلى باب سجود السهو يسن اذا اتى بقول مسروء في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم بل السجتين رواه مسلم ويباح اذا ترك سننا ولا يسن لانه لا يمكن التحرز منه الله صلاة والسلام على جبرال لما يحصل في الصلاة من السهو والغفلة لأن الإنسان يقع منه المكيان ويقع منه السهو والغفلة يزيد أو ينقص أو يشوق وهكذا طبيعة الإنسان لا يستطيع أن يخضر قلبه غالبا من اول صلاته الى آخرها وان كان المسؤول والمتأكد في حقه ان يكون من اول صلاته حاضر القلب متاملا ما يقول وما يفعل لكن لا بد من وقوع الغفله والسهو فيزيد حينئذ او يغير شيئا عن وضعه أو ما أشبه ذلك عن بعض أولاد سعده أنه قال لأبيه يا أبتي أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهول أينا لا يسحوا أينا لا يحدث نفسه فقال له أبوهم لنستاه وهنا هو أتركها حتى يخرج راقتها وقد ثبت في حديث أبي سعيد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان فإذا قضي أكبر فإذا ثوّن بها أدبر فإذا قم يتخذيب أقبل حتى يخطر بين الإنسان وبين قلبه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى اخبره بانه اذا كان كذلك فليبني علامة سايقان وليشتو سجدتين ورد في احاديث السجود نسبه انه صلى الله عليه وسلم سجد لنا نقص وسجد لنا عباد وسجد لنا شك او ارشد امته الى ذلك وهذا دليل على ان السجود يشرع في هذه الحالات في حالة الزياده والنقص والشك وأن هذا السجود جبر لهذا الخلل لأن الشهوه تختل بها الصلاة عن هيئتها لأن الصلاة لها هيئة بالأقوال وبالأفعال فإذا أتى بقول المشروع في غير محله أو أتى بقول المشروع في غير محله فقد اختلت هيئة الصلاة فكان سجوده جابراً لذلك الخلق فهذا هو السبب في شرعيته في يقوله إنه يشرع إذا أتان قول المشروع في غير محله. قد عرفنا أن في الصلاة أقوال المشروعة فقراءة إن فاتحة فإذا أتان في غير محلها. كأن قرأ في الركوع الركور أو قرأت السجود فقد أتى لقوة المشروع في غير محله، التشهفت قوة المشروع في محله، وهو الدنس الى آخر الصلاة إذا تشهد في الركور أو تشهد في السجود أو تشهد في القيام أو بعد الركوع. فقد أتى بالتشاح لغير المخلص. إذا قال س إذا قال سمع الله لمن صمد تذكر رضيه من السجنون. فقد أتى القول المشروع لغير المخلص. إذا أتى سبحان ربي الأعلى في أرضكولا أو سبحان ربي العظيم في السجود أو ربنا ولك الحمد السجتين أو ربنا ولي بعد مرء من ركولا. فقد اتى بقول مشروع في غير محله ففي هذه الحال يجبر هذا الخلل في سجودهم السهو واما السنن فلا يجب اذا اتى بسنه في غير محلها او ترك سنه سهوا فلا يجب وتقدم أنزلكم فهي رأكم السنن القولية الأسرانية إن فإذا تعول الافتعالة كما عرفنا عن هذه السنن قم بينا القراءة فإذا تعولها فقوة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ اسمنا وهو سادسا فلا يجب السجون لأن هذا ما تعول به الملوى ويغفر ربئ وقوة يعني الإتيان بثنة بغير محلها كالفق ومكما لو ترك ثنة لو مثلا ترك الافتستاح سهوا أو ترك التشمية او التعود او التأمين او ما أشبه لن يجبه سجودًا لأنه ما ترك شيئا تحتهن به الصلاه ولأن عنده لا ينقذ به الصلاه إذا لا يجب إستاهوه السجود فالحاصل أن في الصلاة أقوال النشروعة فإذا أتابقوا للنشروع هريري من خله فإستاهو أن يفعاليها السجود وإذا تابه عن جانب المقلة فعرف رسول الله قال له أن أقرأ راكشان أو سادقا فتعلم ذا القراءة فقلوا إلى السجود فقد خالح النهي فترطل صلاة لخلال ما إذا فعل ذلك سهوة إن تذكر سجد وإن استمد على سهوه فأرتفع عنه الإسلام هذا إذا كان إماماً أرمم هذة أن المأمور سيتحمل ذلك في المأمور القرن هو له فقال الأعلى فسيئه بطوئ هذا له او قال ربنا فهذا أم إلى لا على شفاء قال لنا هذا الذي هذا لفظ هذه تاسر اما الى هم ولن نتف ولا لكن تفقد وكره عليك قال امام الى ان شاء الله لكن اذا بس الشفاء انسان صلاته تعود لا تختلف بها الصلاة إن شاء الله فإن الله سألناه إذا فحس بيوسوسة وقل يوسوسة سواء غاكعاً أو سابداً أو قاعداً فاستعال بقلبه أو لن تبطل صلاة السجود يقول وهو جالس وهذا كاتب جلوس، النعمان به أنه النعمان به لا يعرف لا يعرف أيديه، لأن ابن لا يعرف ذلك في السجود. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، بحديث المسعودي بن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما فت من الصلاة توشت القوم بينهم. فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتلف فسجد السجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليس السجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليس السجدتين رواه مسلم هنا نعلم زيادة الأفعال أي نتقلم زيادة الأفعال الاثيال بها في غير محلها الاثيال بالأفعال في غير محلها يسجد له فإذا سجد ثلاث مرات في فرحة فقد أتى بقول مشهوراً في غير محلها أو انفطل الضكور ولكن سهى فسجد قبلا يركع، فقد أتى بالسجود في غير محلها أو كفر الضكور رَتَع ثم رَتَع ثم رَتَع فقد أتا بقيامه غير محلح أو أسجد سيدة الثالثة قد لا يستجد الثالثة فذكه أتا بقيامه غير محلح أو جلس بعدما قام من السيدة الثالثة في الركعة الأولى وقال جلسة خفيلة وقال ساحيا فإنه أتى بجلوسه غير محله. هذا بما إذا كان ساحيا يعني اعتبر أن, أن هذه هي بكعة الثالثة فجلس ويتشهد ولو مثلا جلسة يسير كما سبحوا به فقال فهذه الجلسة جلسها سهوا فيفتر ما إذا تعمد وجلس من أجل جلسة الاستراحة، لا إن هذه جلسة معتبرة لها لها بعض العلماء الشرعية إذا تبعهم من يعتمد على ذلك فلا يستح لأن هذا عن الفرق أن من جلس بعد الثانية يشاهد، يعتقد أنها هذه الثانية التي بعد الشده يعتقد ان هذه الحركات الثانيه يتشاهد من ضده او جلسه خفيفه الاستراحة فإنه قد سحب وقع منه السهو وهكذا إذا تحرك للقيام بعد التشهد الاخير مثلا من يعتقد ان يعتقده التشهد الاول فقد اتى بحركه في غير محلها فنروي ذلك من فعل أنس أنه تشاهد التشاهد الأخير من النغرب ثم بعدما أتم قال يعني في رسل تشاهده تحرك ليقوم فسبحوا به فجلس وأتم تشاهده فسجت وهكذا إذا كان هناك زياده كاملة فهذا الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام فسهى فزاد ركح فلما أخبروه فلما أخبروه فتلع فسجد فسجدتين وأرشد أمته إلى أنه بشر يعتريه ما يعتري, يعتري البشر من المسيان والسهو وأمر رويا به الحن فليستجوا إذا حصل منهم هذا السهو بزيادة أو بمقسم وبلا شك وقوع السهو من النبي عليه الصلاة والسلام وقع بحكم كونه بشرا كما في هذا الحديث إننا أنا بشر منكم وإنساك ما تنسوا ويقول بعض العلماء إن ذلك وقع منه حتى يتبين لنا العمال فيما إذا وقع منه فإن هذا السهو الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام لعدة مرات أصبحت تنشى لحارث التي يمكنته فهو أدلة يستدلون بها على ما يفعلون اذا وقع منهم السهو فهو يقع منه السهو حتى يتبين أمر الصلة فتبين السنه من فعله كما تبينت من قوله ففرحنا ان زياده ركعه سهوا يستدلها لها اذا ما ننتبه الا بعد جزء من ركعه حتى ولو جلسه كجلسه الاستراحه سهوا يسجد لها كزياده ركب فزيادة ركوع كأن يركع المراتين أو سجود كأن يستفى ثلاثا أو دروس كان يدوس مرتين على كل تساهد الجنسة على كل تسجد الجنسة أو ما أشبه ذلك يعتبر هذا كله تنساه وهكذا إذا قدم ركنا على ركن إذا سجد قبل أبلياني أركع أو ركع ومن حل سجود اعلى اسمها ذلك ذات جنه ها عليه سواء وهي سنهان على قوله ولو قدر جلسه الاستراحه وفيها وفي هامش نسخه الكتب ما يلي قوله قدر جلسه الاستراحه في تفصيل فاذا كان السهو في جلسه الاستراحه ففيه صورتان الاولى اذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يستد للسهو. والثانية إذا جلتها سايا فحينئذ يستد للسهو يدوبا. وإن كان في غيرها وكان قدرها الذي ما هو سجود السهو. وكان قدرها الذي ما هو سجود السهو. <تصفيق> صحيح. في هذا السين لأن عليه أولا وإلا إذا كان متعمدا مقتبيا متبعة هذا أعني أنه ليس بمكروه إذا كان الإنسان ترجح عنده هذا القول لأنه يجلس جلسة الاستراحه إذا كان في وقت من صلاةه ومعلّق إذا ترى انه مكروه وكأنه مشى على المشهور عند الفقهاء الحسابنة أن جلسه الاستراحه تعرضها مكروه وهي روايتان عن الإمام احمد ولكن الذي اشتعر الذي عليه فيدلوا وجنهوري فقهاء فأنها لا تجلس فأنا أقول إذا جرتها عندك أنها تجلس وثبتت عندك بالادله وجلستها عند أنها لا تراها فإذا إذا جلسها عندا فلا سجود وإذا جلسها سهو. يعني بعد أن أكمل السائل الأولى جلس سهوا يعتقد ان هذا محل تشهد فلبه فقام او تبه فقام هذا سهو جلوس في غير محله ليس للاقتداء فيسكت وهكذا اذا جلس في غير محل هذه الجلسه فان جلس بعد, يعني بعد ان تشهد التشهد الاول واراد ان يقوم فرجع يعتقد أنها تشهد أخير ثم جلس جلسة خفيرة فأورق جلسة افتراحة فهذه جلسة في غير محل جلسة افتراحة سهوا فيسكد لها أو سلم قبل إتمامها لحديث أمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصر أقصرت الصلاة تخرج فصلى الركعة التي كانت ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين السهوء ثم سلم رواه مسلم هذا خديث اليدين رواه عمران بن خصيم ورواه أبو هريرة و بين روايتين اختلافا يمكن أنه تحدث من بعض الرواس في خديث عمران أن الذي نبهه بسيط اليدين وفي في رواية في وفي حديث أبي هريرة أنه يقال له إذن يدين وفكر بأن يديه يجئينها طولاً فدل على أن قصة واحدة وفي حديث أبي هريرة أنها إحدى صلاتين عشي وصلاتها العشي الظهر والعصر لانهما في آخر النهار وفي هذه عنوان أنها العصر وفي حديث أبي هريرة أنه سلل النبكاتين وفي حديث عمران انه سنن لثلاث يعني شهوه ومعنى ذلك من اختلاف القوات وانها القصه واحده فالحاصل انه عليه الصلاه والسلام شهوا في هذه الصلاه فسلم قبل اكمالها فهذا السلام سهوا يجبر بسجود السهو كما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام معلوم انما سنن قبل اكمالها عن متلاعب تنطل فإذا كان مساهيا قبل إكلامها لم تنطل وكان عليه أن يستمتل عنها بهذه القصة أو لحن لحنا يحير المعنى لأن عمده يبطئ الصلاة فواجب السجود لسهول اللحن يكون في كراءة الواجبة ويكون في ذكر الواجب فإذا لحن سهول لها اهترات الفاتحة لنحن نحن نعلم امتال قال مثلاً الحنج لله رب العالمين يكثر الله لأنه لخصه العلماء ورضوية الله للناء الخلق العالمين يعني الخلق فهذا سعوان يبطل يسبب السوء وعندهم تبطل فيها الصلاة. وهكذا إذا قال الذين أنعتوا سهوا عنتوا عليهم سب النعمة لنفسه. وهكذا إذا قال إذا كسر الكفن إياه كنعمه سهوا أن هذا نحن نحيل النعمة. فتبطل تبطل الصلاة بعندهم وانبر سهوه لسنتي سهوا. في هذه عمغان يقول له صلى ما ترك وأنه ترك ركا ثم سلل ثم سجد في حديث عمغان هذه هريرة فإنه جعل السجود ها هنا بعد ما صلى ثم سلل ثم, ثم سجد ثم صلى نجلس يا شيخ عشان بالقيام يبدأ من القيام ترك ركا. لا لعجل المسألة التي قبلها السؤال هنا في المسألة التي قبلها إذا ترك ركعة ثم لبه فإذا لبه وهو قائم أو لبه وهو قد قام وجلسه مكان آخر ثم تلك رجع فإنه يأتي بالركعة من أولها أولها هو القيام فيستقبل قبلته وهو جالس وينوي الإحرام ثم ينحر لأن نهوء هذا من جملة صلاته ومن جملة ركعته فيأتي بالركعة من أولها وهو النهوض والقيام القيام يعني لو مثلاً كان قد جلس هنا ثم جاء ثم وقف وكبر صلى ركعة من, من القيام فقد ترك القيام الذي هو اللهوض من القعود وهو جزء من اجزاء صلاة يقول العلماء يأتي بالصلاة من أولها وهو اللهوض أي شيء انتركه وهذا هو الظاهر الظاهر وأنه عليه السلام لما جاء وكان قد أتنج على خيش بحث ذكر ابو أبو انه أنه رجع فجلس في المقام وفي هذه عمران أنه كان قد دخل في بيته لا ما هو ليه جاء وصلى ما تم ان بقي وقال انه وجدهم برسولين ينتظرونه لهم جاءنا جاءنا جاءنا ثم كانوا اقوا قالوا هذا هو الارجح انه ياتي للصلاه من القعود وما بعده يكون تكبيره يقول ذلك اكيد هو حاله غساه كتقديره اذا كان هنا في الصلاه ان لا قد السماء ولعلها استن لعلها ولانها تكفي لما كبر برفعه من السجود رفعه من السجود الدروس تبع لا لا انا قلت انا احتاج الى هذا التكبير لانهم حاجه الى ان تكبر تكبر احرام احرامهم باليه يا بسهر يا رحلهم على السلام وقبل السلام يتبع يتبع أنه مخير على قوة الاحتيار المؤلف ودعضهم يقول إنهم إن السجود كلهم لآخر الصلاة بعد قبل السلام إلا في حالته شكرا هو المحال التợفر لي الآن مع السرور يوجد عدم الأخ Broadcom المصر дے في لو comp sellنا أن تلأت Yup'life'و فقدان 28 Access كيبه يبدأ الصلاة من جديد مثلاً أنه مكث نحو ساعة أو ساعات قبل أن ينتبه لبنه في هذا الحالة بناء ركعة على ركعتين أو ثلاث ركعات قد فوصل بينهما زمن الطويل هذا فاصل طويل. لا يتسامح معه في مثل هذا لأن من صله الصلاة الموانات موالات ركعاتها كاسواق الطواف التي لا بد فيها من الموانات ويتسامح بالفاصل اليسير كبضع دقائق فاذا فصل بينها بفاصل الكثير كساعه ساعات لا الطواف لا يستانقها بخلاف اذا فصل مثلا ب أو صلاة جنازة أو صلاة فريضة او تبدي نحو ذلك فإن هذا يسير. هكذا إذا فصل بينهما كل صلاتين إذا دمعتا يلزم الوالات بينهما إلا بهذا يسير كتجديد تبدي ونحو ذلك. إذا إذا لو مثلا أنه لن يذكر ركعته التي بقيت ركعتين. قلنا بعد ما من عليه ساعة أو ساعتان فإنه يستأنف لهوات الموالات الموالات الركعات ونحوهم أمي دائما <تصفيق> لا لا مثل هذا لا يعاني في من هذا. لا تنفع الموجات. بدأ من غيرها كلهم هم عزوجة. لا لا تقولنا هذا حسب وجهه. كم عدد النساء؟ لكل كثيرة ترى عن وضعها ينبغي تعاهدها. ينبغي تقويم اللسان والتنبيه على الاخطاء والالحان حتى ان لم تكون مغيره للمعنى من بعد تقويم قراءتك معه او ترك واجبا لحديث بن بحينه انه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاه انتظر الناس, انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل يسلم ثم سلم متفق عليه لقد هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي الواجبات اذهب الى الوجه ذكروا اذهب الفرق بين الذي والواجب الى الوجه لا اذهب الى الوجه تركه اذهب ساهو الوجه الذي اذهب الواجب الوجه تركه ساهو الى الوجه الذي اذهب الرابط بين... بين الأركان والواجبات الركن ما تتم الفتعة إلا به والواجب تسمى بدونه ولكن يجبر يقول به جبر هو السبيل كما فرق بينها في الحج وإن الركن في الحج لا يتم حج إلا به كطواف الإفاظة وإن الواجب يجبر بذنم كتره الوداع طوال الوداع او نحوه يجبر بذلك فهذا دليل انه ان ترك الواجب يسجد له هذا الحديث الذي فيه انه عليه السلام ترك السجود ترك الدروس للتشهد من ترك التشهد ودروسه تشهد الاول ثم سجد له فهذين ركضان واجبات التشهد الأول هو جلوسه تركهما ساموا ويتذكرهما إلا بعد ما استثن القائما والله من سجع في القراءة سبح ولهما لم ينبع وهكذا إذ على ذلك يبعو صحابته فسجد لهذا التب فذل على أن هذا من الواجبات وقاسوا عليه سائر الواجبات او شك في زياده وقت فعلها لانه ادى جزءا من صلاته مترددا او شك في وقت شك في زياده وقت فعلها لانه ادى جزءا من صلاته متربدا في كونه منها او زائدا عليها فضعفت النيه واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث اذا شك احدكم في صلاته فلا الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفقا عليه فان شك في الزياده بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلاحق فلا بالمعدوم فلا الزيادة قد تكون قولية أو زيادية الزيادة القولية سأن يقرأ الفاتحه ثم يعيدها ويشك في المعادة هل جاء بها القراءة الاولى الأولى أو أنا قد قرأتها يشك فيها حالة أدائها هل حال هي الواجبه او وقراءة زائدة فذلك مثلا من الزيادات القوزية أن التسبيح مثلا وإن كان التسبيح له حد لو مثلا أن و... والدعاء أيضا استناء بعد ققول إذا قال مثلا ربنا لك الحمد أو وكذب الله مثلا وشك حالة أداءه هل, هل, هل, هل هذا هو أول مرة قلت أهرب هل أنا قد قلته قبل ذلك يشك في مثلا الدعاء بين السيدتين ربما غفر هل أنا قلته قبل هذه المرة هل هذه أول مرة هذا بالنسبه إلى الاقوال كذلك ذلك يشك في الأفعال إذا شك حالة ركوعه هل هذا هو أول ركوع أو ركوع مكرر هل أنا قد رتعت قبله وهذا هو أول ركوع لا شك وهو راكع في أن هذا زائد أو أصلي يقول إنه حالة شك في شكه حالة ركوعه وغنائه تردد فضعفت لية فضعفت لية أن هذا جزء من الصلاة أو زائد عليها فلما ضعفت يحتاج إلى دمر هذا الضعف من السجود السهو يستمر فيه ويكمله ثم يحتيج مخافة أنه في على شيئا زائدا وهكذا مثلا نكرر السجود نشك في السجود الثاني هل هو السجود الثاني أو هو سدود الثالث لا أدري ترددهم هذا يدل على أنه ترقاد أنه وعفقيته تردد تغدد كان تردده سبباً أو مسببا لجامري هذا التردد والضعف بسيئتي السهم أما إذا كان التردد بعد أن ذلك الفعل فلا لا ينتبه ليه لأن ذلك قد يكون من دعاً بالوسوسة لأن هذا الأرهب بعد ما استثنى جاءه الشيطان وقال إن كانت مرتين أو بعدما جرس للتشقل وسوسا أني سجدت ثلاثاً في هذه الركعة أو بعدما ابتدأ في السورة وسوسا أني قرأت فاتحة مرتين هو ما أشبه ذلك فلا يرتدت إلى هذه الوسوسه لأن غكر قد أداه بيقين وهذه المؤكد انها لا أصل لها وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأن محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في ابطالها لأنه خارج عنها جاء هذا صحيح صحيح أن هذا ينتبه له لأن الإمام غالباً ينبه هذا المؤلود ليوقعاً ما يخالف العادة أي شيء ظاهراً فإذا شك في حالة غكوره هل هذا غكور الأول أو الثاني؟ هل أنا كرمت غكور أم لا؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: كنت اتغارت الرقوع لنبهني هؤلاء الذين حذروا جزم بذلك أنه أول رقوع هذا ما ينتفت لهذا المسوسه يبقى عندنا أن هذا يتصوره إذا كان من فرقة فهو يأتي إلى هذا الشهر فيشك في تكرار الرقوع تكرار السجد الزيادة فيه ويتصور في القراءه في السريه ولو كان امامه قد يشك حاله قراءه الفاتحه انني كررتها ان هذه أول مره او مره ثانيه فلهذه الحاله يشكك فان تكرار الركوع هو امامه وتكرار السجود وتكرار القيام فان ذلك هو لم ينتبه له المامومون ويسبحون لا تعب هذا المسلم حتى هو عا تا وتبطل الصلاة بيتعمد. يقول تبطل الصلاة بيتعمد لترك سجود السهو. يقول ما أنا سجود السهو جامع للصلاة. وعرفت أن عليك جامع الصلاة بهذا السجود. سلمت عنده لفاتها. قلت Goed gedaan. Dus dat is al goed. Ik heb de kans dat ik de kans heb om te gaan. Ik het de kans te gaan. Ik heb de kans te gaan. de kans فإذا سلمت بطلة ترطب بتعمد ترك السجود والسلام وضعهم يقول إذا كان السلام بعد السجود بطلة وإن كان قبله لم اذا جانويت أن تشكر بعد السلام فجعل السجودك بعد ما تسلم فلا ترطب إذا كان سلمت متعمد واشاواتاش كيضروا هذا المثال مشكل الا ان ترك ما وجب سلامه قبل اذنها اذا ترك ما رجبا لسلامه قال لا قد يكون سببه السلام قبل صلى لغرض تسليح هذا في بالمثل أليس سلامه قبل إتمامها؟ like فها هنا يسكت متى زادنا يسلم على الصحيح فإذا ترك السجود الذي سببه سلامه قبل أن تتم سلامه عن نقص فها هنا ما تبطل لكن يسكت يسكت بالإسلام زادنا يسلم ما يسكت لا رسول الله ما علم بسلامه قبل اثنانها السجود الذي يجب بسلامه قبل اثنانها هو الذي يسلم فيه قبل ان تتم صلاته فإذا سلم في الظهر قبل بعض الثلاث هو سلم قبل اثنانها فعليه اذا اتمها ان يسكت. فهذا السجود وإلا باب بسلامه قبل اتمامها فإذا سلم قبل أن يسكت لم تفكر هو يقول إذا إذا سلم قبل أن يسكت عندما قبل أن يسكت نساهو عندما وليس هجته أن يسكت فانها لا إلا إذا كان سبب السجود هو سهوه وسلامه قبل أن تتم صلاته فهذا الآن لا تلطل لأنه يمكنه أن يشكد على ذلك ويتمام السجود بعد السلام لأن الظالحة من أسلم قبل يتمام صلاته أن سلامه الذي في وسطها وقع سهوا ثم بعد ما يكلم معنى قص يسلم ثم ورسالة ثم الى كل سالمي المسلمين سلامٌ على الذين يبلغون حقها سهوا وسلامه بعد اثنانها وسلامه هو بعد ان سلم وتصالح ليش تتكلموا يا وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد لكل قبل السلام أو بعده جاز وقال الزهري كان آخر الأم كان آخر الأمرين السجود قبل كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، فكره في المغني، لكن إن سجدهما بعده وتشهد وجوبا وسلم، في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسأه. فسجد سجدتين ثم تشاهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه لأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه تحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام هذه نسألة خلاهية هل السجود قبل السلام أو بعدها؟ بسبب الاختلاف ومنذ أحاديث لهذا ولهذا فذهب العظم من ان سجود اسمه كله قبل السلام لانه جزء من الصلاه يتصل بها لا ينفصل عنها ولان السلام تحليل لقوله عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالسلام يكون لأجل الخروج منها فإذا سلم فقد أنهى صلاته فلا يعود ليدخل فيها أو ليحرم بها أو يبقى عليه شيء من اجزائها هذا توديه من يقول إنه كله بعد قبل السلام وأما الذين قالوا إنه كله بعد السلام فقالوا إنه شيء زائد عن الصلاة اتى به بعد تمت صلاته فيسلم حتى تنفصل صلاته ويتبين مقدامها ثم ياتي بهاتين السيدتين جبرا لما حصل وتكميرا له وكانهما في حكم المنفصل هذا من خير التعليم واخرون قالوا له خيار كما اختاره الشابع إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد لأن الأحاديها جاءت هكذا وجاءت هكذا وكأن الإمام أحمد يختار فما السجود كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا سلم عن ناقص الحالة الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه الحالة الثالثة إذا تذكره بعد السلام جديد الحالة الأولى فحديثه في اليدين فإنه سلم عن نقص سلم عن ثلاث أو عن هنتين، ثم أتى بما بقع ثم سجد مرة ذلك عن غال ثم سلم بعدما سجد يعني سجد أتى بما نقص ثم سلم ثم سجد ثم سجد, ثم سجد هكذا قال ذلك عمران وغيره يعني اتى بالنقص ركتين لتين بقية والركرة وإنه إذا سلم عن النقص فإنه يأتي به بعد السلام هذا مقفزي النقص هذا هذا نقص سلم عن سلم يعني هنا يقولون إذا سلم قد أسلام سلام سلم عن نفسه في صلاه الشهوه سلم عن ثلاث وصلاه اربع او سلم اثنين ثلاث, ثلاث اربع شهوه فهذا سلم عن نفسه هذا الحاله الاولى يأتي بما بقي ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم هذا الحاله الاولى واما اذا سلم الى ان يسلم لا أهل من نقص ولا من نقص ويصلى ثلاثة من جلس ليتسهل ويتذكر أو ذكر فقام ليأتي الغابعة فهنا ما يقال إنه نقص لأنه ما سلم عن نقص أرابع ينقص ولكن من ذهر تذهب فيسكد قبل أن يسلم هذه الخالة الأولى إذا سلم عن نقص وأما ساليته وهي اذا من النام على غالب ظن فدليلها أيضا في حديث عن أبي سعيد الغير وهو عليه والسلام قال إذا شفته أحدكم سلم يدكم صلاه هذا من ام أن غالي أبلي على على غالب ظن هذا أبلي على على ما يسمى شاكر في هذه الروايات لا ثم قال ليس بالسلجته وهضى الروايات أنه قال هل يتحق الصواعد وهنا الروايات أنه قال هل على ما استيقظ الرواية فهل يتحق وهي أنه بلع على غالبين تحق الصواعد قال له أصلى ثم شك هل هذه الآلية والراضعة ولكن الغالب والصواب في نظري انها رابعه فيبني على ما ترجح عنده فيتحرى الصواب ثم يبني عليه ههنا يسلم ثم يسلم لماذا مخافه ان يكون هذا السجود زائدا وذلك لان الغالب عليه انه ليس من الثلاثه هذا السجود زائد ان الثلاثه على سجود بدونه لأن الامام إذا زاد أو نقص ندهه خلفه وهاهنا ما ندهه فترجح عنده ان هذا الثواب حيث أنه الذي غلب على رجله يقوى ذلك الوافقة المؤمنين فهذاه لا يسلم حتى تكون ثم يستيث أما إذا لم يتذكره إلا بعد الله سلم لا شك إنه يستيث يسلم لما بعد ذلك تذكر ان عليه السجين أو ذكه فإنه يستيث يقول في هذه الحالات أنه يتسحد فهذا يقاله ولكن يردح يسيح الإسلام غيره وأنه لا يتسحد وقد ويجي بعد دراياته حبيليا يسعي ثم تسحد في الحبيب الراب ثم تشحد ثم سلم ولكن كان خذيرا من المخاطقين كشيف الإسلام غيره لن يصحح تلك المغاية وا ذكرنا ان من ان بينها وبين ساعه روايه وان ان هذا سجود سجود ليس ذلك ان متصلات بالصلاه ويوليس يتم هنا حكم صلاه الصلاه ما تكون متاهه تحتاج تصانيره تصحى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا ورا يقولوا ترى في دياتي زراوي يا ترى في دي يا ها يا اللي كان هو هذا هو قال تعالى ان الله لا يغفر ان تقطع دم وقية الحالات كله ويسكده وقال الله تعالى يعني شخص من يحملها تبطرت شرسة وعلى ترضوا ثلاثة انا منك يعني اخذ بغالب ظنه هو شكر ولكن ظنه واثق <تصفيق> أي هذا هو الراجح في الأولى قال لي أن يوغبت الأولي هذا فعظ هذا أن الشيخ الذي عبرناه هو واحد يترك في جميعه وقال له أن يكون جاهز وإذن يالك من السلاة يكون جاهز ويجب أن عندنا الآن سائل يعني يمضع من الناس وعني عن جاني إذا قال بل هتطوف لأبيئة أو كلا في يطوف واحد <تصفيق> <تصفيق> بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله هذه هي مسألة ستعلق لحف السجيد السهو يتقدم أن السجيد السهو يواجب لما يبطل عنده الصلاة أي كل قول إذا تعمده أو كل قول إذا تعمده أرطى الصلاة فإن فإنه إذا سهى فيهم وفأله أرطاله سهوا واجب عليه السجود ولكن أسقطه في هذا الحال ففصل في هذه الأحوال إذا مثلا نسل سجد السحو حتى طال فصل يسقط ولا إعزمه إعادة الصلاة كلها ما يلقي عليه إلا سجد السحو ثم سلم ناسيا لسجد السحو وبطال فصل لك هنا وساعات وساعات ثم تذكره لا يستجد ولا يسبو ولا جماعا الاستئناف الاستئناف الصلاة من أولها هذه حالة الفعل الثاني كي لا يحدث ساقطا أيضا وسجود سه وانجبرت الصلاة وصاحت ولو كان فيها ذلك الخلل. الذين هم زيادة فعل أو زيادة قول أو حركة في غير محلها فإن حدثه يستحق يسترجم أنه يخرج من المسجد ويجد دروه وذلك يستلزم أن تكون أول صلاته قد انفصلت عن آخرها وهو آتا للسجدته فلا ينظر أنه يعيد الصلاة لأنه لا ترى إلا شيئا ليس من, من أجزاءها الأصلية، إنما هو جزء خارجي، وإذا تنسى صلاتهم ولا, ولا يكذب أن يتوضأ من هاتين الصدتين، الحالة الثالثة إذا خرج من المسجد، ويتلك شر السجود بعدما خرج من المسجد. الغادة أنه يركض في المسجد ويقرا او غاده ويسبح ثم يتنكر ان كان مدى صلاه نفس ولئلا فعل ذلك ثم خرج من المسجد وتنكر وغاده انه اذا كان اماما يكون من آخر من يخرج فعل ذلك عن طويل A.S. die is tot het scherm, die is tot die is die is die is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 وكونه واجباً وما تقدمه كونه ويجب السجود ويجب السجود الله واجباً لكل ما يبطل عن به ولي كل ما يبطل عن بهالصلاة وما قوله هو واجب ولا كنه يسقط مسته كما أنه واجبات الصلاه تسقط مسته ولكنها تجبر بسجود لكن هذا السجود ما يجبر بسجود آخر ولهذا يعرض لما نسألها ما استطرع بله وهو إذا سهى في سجود السهر فهل يستجد لهم أغطى الغاية يقول جد إله منسي سجدتين وطعنهم سهر مثال كمثال إذا كان en dat is niet zo dat er geen zin de zin is. Het is niet is. de لا هذا هذا العلم هنا يسر أن أيضا أخوان يسروا لأن أنت عرف أنها قد وصلت عندنا عن اللغة الأولى تقول له هل, هل يستنوا وسأله بسجود سدوا السؤال فقال لا ذلك اللغوي سئل عن الدليل فقال الرساق لا يصدق وأنا. En de huurder hadden het En dan de ander hadden is de schermen. Je hadden het gevoel, je moet ook wel een hele sterke. ونهى الهكتور وقال انه يسكد ورنطان الفصل فله وجه من النظر ولكن يدعجه أن طول الفصل يستدعى بمعه جناء ما تقدم على ما تأخر جناء ما تأخر على ما تقدم، وذلك لأن الصلاة كما أبهنا متوالية من الصفات ركعات الافعال وينقلها الأفعال ويمطنها الفاصل كثير ان تقدم أن الوظوم من أركانه الموالات ويمطن بالفاصل الطويل وطواف يعني أشواط الطواف يوجد مجهة الموالات ويمطنها الفاصل الطويل وكذلك ركعات الصلاة ينزم تواديها وينقلها الفصل كذيء واليذا قال إذا ترك ركع ثم طال الفصل قالت المدة قبل أن يأتي بها بهرتها في هذه الحالة يستألم وذلك يقول الفصل قبل الإتيان بها وذلك غادت علم على أن ان ساعهتي سهو ففقدت ايجاع الصلاه تاخيرها ساعه عن الصلاه اي ساعات يفوت الموالات صحيح هو ان اذا وقع بسقوط هو ان يقال يصاع الصلاه كلها هي ما اذا تعمل بشكا ان ترى يغفل الناس ولا سدود على من دخل أول الصلاة إذا ساه في صلاته في قول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهم فإن ساء إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدار لا تلوم هذا الفيش وفيه رأس ولا تلوم القول منعنا لينظر إن من مكثى بطول صلاة صلاه صلاة إنا هو الذي يتمنى عنه أخطاء ولاه إلا من هو بأن يستجد لكل خطأ يتركه أهناء صلاة وخلف الإمام لذيمة المخالفة وعدم الأقتدع وزيادة صلاة المأموم على صلاة الإمام ومخالفة الحديث لما دعن الإمام ليؤترن بها فإذا متى سهرت وأنت خلف الإمام فلا لا تشتك ليتحمله عنك الإمام بسبب أن تكون قد دخلت عن إيمان في أول صلاه من أول الصلاة أما إذا سهى المأمور مهيلاً فرد به فإنه يشتر إذا سهى بعد نذارك امامه وقام لقضاء ما فاته فمسبوق فسعى بالركعه او الركعات التي صدق بها وقام لقضائها فانه يسجد لانه مستقل لنفسه كالمنفرد كثيرا ما يقع من المامون باب المخالفات فقد يسلم قبل امامه يعتقد ان امامه صلى وهذا سهم لثلاثه يجوز عليه ان عنه الإمام. لذلك قد يسخي المؤمن ويسرده سبحان ربي الأعلى وهراكع أو سبحان ربي العظيم وهوساكد أو ربنا ولك الحمد بين السجدتين أو رب ظهر لي بعد ظهر من الركوع وهي أكيد طالب مشروعاً في غير محملة وإذا ما ذلك ولا تسبوا يا قومي ان انه ما جاءت الصلاه او جه الصلاه الىه فاتامل ذلك الا ان هذا لو تصط السجود الى امراته وقعت في هذا من ذلك كان لا امره الى قطوعه يستو كان خط ساجد ان انه ساجد حتى هناك لقد أتى من مشروع المشروع غير المخلّي فلا عليه رساله هذا وكذلك لو رفع قبل إلامة أو أو سجد أو ركع قبل إلامة المسابقة إنها المسابقة صوت الصلاة المسابقة إن تنطل الصلاة عند الإمام يحمل كناه بصانته وخالف بعضهم بما إذا كان ذلك عنسه وشرطوا في أنه إذا رفع قبل إمامه رجع حتى يرهابه لن أتى برسل قبل ما يأتي به إمامه لذبه أن يرجع حتى يأتي به بعده فهذا على أن صلاة المأموم وكذفة لصلاة الإمام يتحمل عظم السهو ويتعذر هذا السهو لأن السهو حاصل للإمام لا يجب أن المأموم كثيرا يفكر يحصل السهو من الإمام لهذا الخطى للسجود والمأمومون ركوة ثم يدهوه ومقامه ركع يعني أرد أن يركع وسجاد شه وركع من خلفه ثم رجع وركع في هذه الحال السهو حصل من الإيمان دون المؤمنين وهكذا يوم شرك واجبا والمؤمنين أتوا بدارة الواجب لنسى سبيلة أنسى تسبيحاً من تسبيحات غفور أو السجود أو أتى به لغي نوضع سهواً وين اسمه اللأمون؟ وانتظه بعد نفاة أوانا فاللأمون ما سحى ولكن سحى إمامه في كابراه لحديث أول عمو الحديث إننا جعين الإمام فلا تختلف عليه وهذا دليلاً على أن المأمون يتعجب الأمام في سهوه وأن الأمام يتحلل سهوة الذي يحصل من المأمون والحديث الذي أراه الدار قبل سنذكر هنا صريح في ذلك ولا تذره لا تكون انظر عليه بل لا على عنده نظام عنده عامل خديم صحيح لما بعنا اذا لا كان ما له علاقه له هذا بس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 نحن نقول إن الفرق من أن ترك السجود حقه إن لم خالفت بينهما إن من ترك رفع ثالث وتجترها ولا قريبا ولا دخل خزنتها أو خرج نزلها أيامها كي بقيت صلاة وإنسها إمامه لزمه متابعته, متابعته بسجود الشهو حتىه بالمنذر إجماعا لما تقدم فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لفرط التشهد الأول والسلام المقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فإذا سجد فاشتدوه فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت لسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه اتيان يوسر قال تعال وتذكر لنا ان صنع انا نورى له على من الخلقه استدل على ذلك لأنه الله قد علم الفتاه المنجة. يعني المنجة من الولد وقال اولا لو رسال الذي ياكل ان هذا هو لن يعلم خلافه أن المعنوم يتابع إمامه السهو الذي يحتصق بالإمام فهذا المعنومين متابعته هذا جديد يعني الإجلاع ومع الأدلة أيضاً ما تقدمه الحديث الدار قطه ومع الأدلة أيضاً عمم الحديث إذا سجد فاستده وفي الحديث آخر إذا كبر وسجد فكبر واستده وهو عام الذي يدخل فيه سجود السجود فالأولا المسألة الثانية فالقرد يرى أن الإمام ترك السجود إن سهو غده وإن اعتقاد أنه ليس بوادق أولا ينزل السجود فيه من اللي يعادل الخالق وأنت تتقدر أنه ننزل وقد فليس خلفه عرفت انه اتى بحركة لو تعمدها لما طلب ثلاثه وما ذلك لنسجد ان زلت في محل قيام أو قام في محل أو او ترك وادبا كالتشهد الاول او جلسه نذلا عرفت ورأيت ذلك تتابع تشاهد في السجود ويقول له لا ان يأكل تسطير ماخذ، وهذا كان عند سلم، فرغم أنهم كانوا أول، صاروا على السجون، فضل منهم منهم غيره عجيب. أو نسيان أن أصدقين أن هذا سبعة، مثل أن سجل على سلم وثاي أثني سجون، فهي تسطير ماخذ لواحد. هذا تتم صلاة كبيئة. ترى إنما يقصد المعنى من هذا. يقول الله عز وجل تبارك الرحمن إنما هو لكافِ السهل. يقصد هذا أن زعما الواحد يخالف رساله الواجبات فمثلا قراءه ذاتها ليست واجبه عند الحذاريه بل يجب ان يكون غيرها رقابها فلو قرا اخذه مقدارها بسوره الرقبه اي فاستدمرنا لقوله بحديث المسيح الله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن والعمول الآية فاقرأ ما تيسر من القرآن فاقضت ليس آجا فخذ إمام الفيحي فابتدأ من غير الفاتحة وتركها فتقطت أن صلاة هم قلت لأننا كتبنا ذلك في حديثنا صلى عليه من لم يقرأ ياتي حفظ السال في هذه الحفظ له صلاة تصلين عليه بعد المتابعة أو خصوص الجماعة ثم بعد ذلك تزيد لأننا كتبنا ذلك لأنها لا حفظة لا وهكذا يأتي يتوعدك يعني لو رفعنا فالله خلف هو سامع كل ترى ان القول صلى بالعكس انه غير الصلاه لا يعتقد ذلك فليت ولكن صلى خلفه هو طلب فقط كلت قال قال الصلاه فسامعها يعني فإذا لله اعترف اذا صمنا نقول هذا سامعها ومتعها سامعها صلاه الكعكه قد هذا على فاتك الإمام شيئا يعتقد المعمون أنه واضح، أن لا يعتقد أنه سنة وتركه فلا بأس بذلك، وسكته بالبسملة أو جهده بها أو جهر بها، لأن العلماء يقولون البسمة كلاش قرآن أخر. ولا يأتي لي أنا سبنا ولكن ما ما إنم لا أرسل ناس لفتح بس بسبيعة لا أنا جاهد لا لا يجلوهم الله مستاند مستاند يعني خروجه من النسر و انشراب هذا قد يحصل به تشويش وقد يساق بها الظل وقد يعذب بذلك وجبال البلاد يعذبون من, من خالههم حتى حفاظ السبل كما ذكروا ان واحدا ممن يعرف عن اصبعهم التشاحرين لما رفع إصبعه بضعف الزلاب التي اهلها لا يرون ذلك فعاقبه بعضهم فكسر إصبع أحنا تسددهم بإمكانه وآخب لما رفع سلطهم بالتأمين وهم لا يرون ذلك حدع بسلامه عاقبوه وضربوه فأتكلم أنه ممتج ففي هذه الحالة لو الفصل لعربوا أنه مخالب لهم لأفعانهم وأساءهم هرباً وتعفظاً للحياة فهو مخيّع لهم بين أن يطلب صلاتهم وهم ثالثاً ولتحسينهم في جناعتهم إنها إسم جماعة ثم يعيد وهو أولاً أو يريد إن شباداً وهو في الصق يريد أنهم لا بارد. الو نهار الساعه 9:00 صباحا يوم امان في المساء في الاول في الصهوه بعد الصلاه قد أردت أنه استهد. هذا ما هذه الحاله الحال لكل عليها. عنده. هذه على الأبعال ومخالفات عنده. وثلاثة جيلة بيها. لا قبل سلام ولا بعده و لكنه إذا أتقد بطلان صلاة إمامه لأنه الأبعال لجنه أن يعيد. هل أتقد ذلك؟ ما الله لا يمكن أن هذا خاص الان إذا اذا كان المؤمن لاحظ ان اننه سها ولكنه صار السعيد من راه هذا بعدا وطقت ايضا ان اننه قد سها وسار تواضعا لمن راضى في عندها هذا الى السلام لذلك يغير ولكن ثانيه ولا بها تسبح له <تصفيق> لا تسلم ما اصبح له الا اراد ان يسلم فان لم يخطا فلماذا تندعه بك من ان ينفق ولا واسكت واختلفه ها اسكت لله الغافل له لا اله الا الله اصبح واردت انه متعبد لذلك الجائز وانه لا يعتقد ان عليه انسهم فلك ان اين تسقط فوتكم كانت الاخيره بها لما وقد تستلابوا يا ناس ورا وكثيرون على ها جيو على فهذا الثلاث لنا اوكي يا متوكل يا رونا او تنزلوا سوى هذا السلام سأسمها معهم لأحصل على رضيلة الجماعة وثالياً في مسلحة الثالية السلامة لمن فتوى وفت ذلك سأعيبها احتياطاً واحتياطاً للعبادة أحتياطاً كيف يحصل بها والعقاء تختلف والثالثة من قلتا إِنَّ صَلَاةِ بَاطِلَةَ وهو اللي يقولونه إِنَّ صَلَاةَكَ أَلْثَ بَاطِلَةَ فكل منكم قلت إِنَّ صَلَاةَ طَعِلَةَ ومن سكن ذلك يرجع إلى الدليل لكن كل منكم لا يصل <تصفيق> الله لهم يتعصر من فترة أبو ولهم لهم محاولات وما يشبر ذلك يرضى الصلاة لها أخلاف تخطير الجماعة أولى ولو كان فيها نقص في نظرت وإعادتها إلى هذا الذي أفعل ذلك لكن يا العين على جنيات يعني. يعني ليس بسنة إلا بالنوازل لكن او لا دابهم قرات الصادات الجبال الاوض اللي خلفهم واولئك اذن نافذ ترى اسهل ان كانت سنغسالون انها تجي ورايته جبار هذا يعني كان لا لا هذا لا كان فند ولا هن ولو كان فيها ما تأوي داوي من بعد يصير تبقى تكون ورقه ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik انكاد قد لا ينفع به انام نقص فيه فرائه ربنا لعن ان كان بقية كذا ذاته الله عز وجل زيادة خالد الله لا يقبل الله لا يقبل الله ثلاثه يقبل الله لا يقبل الله لا يقبل الله لا يقبل الله لا يقبل الله لا يقبل الله لا يعني لا يفعل يوم السلام بل يسبحه منه ويجنعه بالآيات يا رحيمة انت فقط وإلا كلا وإن قام لركعة زائدة جلس متذكر فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاة وسجد ثم سلم وإلا تشهد وسجد وسلم زائدة ركعة سهوة لا شك أنها يستدلها ومن زيادة ركاء الله وغطأتن وثجر من إباغة لسيئين من غير جيس لا متى إذا قام لزيادة رفع ثم تذكر جلس ساعة ما يتذكر حتى ما تذكره لأهنى إذنى تهتعو لأهنى إذنى كلمة منها جلس قبل عيتنا في سلسل كلمة ويتذكر بعدما شرع هذه الصورة التي بعدها يجلس ويتذكرها هو من حل الله يقول أنها زائدة يجلس يجلس في الحال وهكذا إلا تذكر وهو رافع يجلس في الحال هو سواء كان إماما او معمولا إذا تذكر فإنه يجلس و... إن والا انشاء الله رجعنا بنفسه هاو رجعناه الى منى هاو له دليل سفر الحاجه ولا يكننا اذا طلع ذلك وهو على ما هذه اذا قام صلاه ولا صلاه في الحج ده شيء ليس منها ولا إذان فيها ولا يلقى صوتها يعني عنده. فهذا الذي يتذكر أنها لها رتاة إذا إله إلا تمنى بارك منه فقد تعمد زيانة والصلاة فتابقا بخلاه ما إلى جلس في الحال ثم ذكر أنه قد يكون كذا قبل قام لا يقول لها دعوه ان قام يصلي و يصا الصلاه ليس قد بلغنا ان هذا ان لا تصح عليه السلام فصلى هذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عليه عليه السلام الله عليه و ركع وَلَمَّا شَرَعَهُ الْفَاتِحَةِ تَتَذَكَّرَ يجلس ويصمّل يجلس ويستمّل ويصمّل ولا ولا يتشهد لرقة ذاته لأنه تشهد أول وقت عن نوقعه فلا يعرض التشهد لرقة ذاته فذلك إذا كان قد أتى لدعمه وتصور هذا اذا انتصحب التشهد الأول واعتقد أن هذا هو التشهد الأول في المغرب وأنه قد بقي عليه رفعه رسل ففحة ثالثا من المغرب ثم جلس ثم قرأ التشهد وبعدما قرأ أسهد أن الحمد عبده ورسوله قام فاعتقد أنه قد بقي عليه رفعه ثم بعد أن تكلم قائل وسرعة قراءته تذكر أنه قد أصاب الصلاة كاملة وأنها هي زائدة يجلس في الحال ثم لا يعيد التحية له الصنوات لأنه قد أصابها لأن يأتي بنفقيه وتسهّد نحيف وتسهّد نحيف أرآه الله مسلماً وعلى محمد وعليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الذي بقي عليه يكمل الذي بقي عليه وهذا على مثال أنه بعدما أعتقد قوله التحيات لله يقوله رحمة الله وبركاته فلن أمه بقي عليه رتاح فقام أو سدح هذه أحد المؤمن إلى فقام هو لن تذكت من أين يأتي بالتشحر؟ من قوله السلام علينا إلى آخره يأتي بالسلام علينا وما بعدها يعني الأول قد أتابه وهي في تترى لبعض من المعين احد العمنا لما زاد خامس يستمر فيه حتى التأمين فلما قيل له بذلك قال عمني شرعت بالقراع ويحرم علي رجوع العمي إلي كرم أخبر